كتاب أنزلناه إليك مبارك اللي يدبر آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك اللي يدبر آياته وليتذكر أول الألباب وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِيمًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْبَاءٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِلَةُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رب حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عقاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى ربه أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْكُضُ بِرِجْلِي كَذَا مُغْتَسِلٌ دَارِدٌ وَشَرَابِ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الألباب وخذ بِيَدِكَ ضُغْثًا فاضرب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نعم الْعَبْدُ إنه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 وَإِنَّهُمْ عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وَالْيَسَعَ وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر, ذكر لِل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 وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَا آبَ جَنَّاتِ عَدْلٍ مُفَتَحَةٍ لَهُمُ الْأَدْوَابُ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا قنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صال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 ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار هذا وإن للطاغين لشر مآب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 نا سخريا صخريا أمزاقت عنهم الابصار إن ذلك لحق, تخاصم أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار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 فإذا سوَّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا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 قال فإنك من المنورين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق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 قل ما أسألكم عليه من اجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين